أَرَأَى يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظُهُورِهَا مِنْ دَابَّةٍ مَا تَرَكَ عَلَى ظُهُورِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ف بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قولا ما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقال فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سجدا ومن قلفهم سجدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيل موتى ونكتب ما قدموا وآتارهم وكل شيء أحصيناه فيه